بسم الله الرحمن الرحيم أ افلام ر ل ك آ ي ا ت الكتاب الحكيم أ ت ا ن للناس عجبا أ ن أ و ح ي ن ا إ ل ى رجل وبشر الذين آ م ن و ا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إ ن هذا لسحر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 إ ن الذين لا يرجون لقاء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 اعجا لهم بالخير لقضي إ ل ي ه م أ ج ل ه م فنذروا الذين لا يرجون لقاءنا في ق ض ي ا ن ه م يعمه واذا مس الانسان الضر ع ن ا لجنبه او قاعدا او قائما فلما كشفنا عنه ضره مرك أ ن لم ي د ع ك إلى ظر م س كذلك دين و س ر ف ي ن م ا ك ا ن و ا ي ع م ل و ن و ل ق د أ ه ل ن ا ل ق و م ن ق ب ل ك م م ل ا ظ ل و ا و م ي ه م و ي ن ا ت وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في ا ل أ ر ض من بعدهم من انظر كيف تعملون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 حتى إ ذ ا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبه وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم المول من كل مكان وظن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 يا ايها الناس انما بغيكم َْْ على ََ أ َ ن ف ُ س ِ ك ُ م ْ متاع َ ا ل ح َ ي َ ا ة ِ الدنيا َُّْ ثم َُّ الينا ََْ م َ ر ْ ج ِ ع ُ ك ُ م ْ فننبئكم ََُُُِّْ بما َِ كنتم ُُْْ تعملون َََُْ إ ن م ا مثل ا ل ح ي ا ة الدنيا كماء ا ن ز ل م ا ه من السماء فاختلط به نبات الارض, فاختلط به نبات الأرض مما ي أ ك ل الناس و ا ل أ ن ع ا م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 فانما اغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم ثم نقول للذين اشركوا مكانكم انتم وشركاءكم فزيلنا بينهم وقال شركاءهم ما كنتم ايانا تعبدون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 للحق. قل الله يهدي للحق افمن يهدي إ ل ى الحق احق أ ن يتبع عمن لا يهدي إ ل ا ان يهدى فما لكم كيف تحكمون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 تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب ولكن ت ف ص ي ا ل ت ا ب و ل ك تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أ م يقولون افتراه قل بسم و ر ة ث ل و الله د ع و ا استطعتم من من دون الله إن كنتم ص ا د ق ي ن ب ل ك ذ ب و ا بما ل م ي ح ي ط و ا ب ع ل م ه يأتهم تأويله ولما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 أ ف أ ن ت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إ ل ي ه أ ف أ ن ت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إ ن الله لا يظلم م و س و ل ك ن ا ل ن ا س أ ن ف س ه م ي ظ ل م ويوم نحشرهم و ن كأن ل م ي ل ب س و ا إلا ساعة م ن ا ل ن ه ا ر يتعارفون بينهم قد خ س ر ا ل ذ ي ن كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين و إ ن م ا نرينك بعض الذين عدوهم او نتوفينك فالينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون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 قل ارايتم إ ن أ ت ا ك م عذابه بياتا أ و نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون اثم إ ذ ا ما وقع آ م ن ت م به الان وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ي و ق و ا عذاب الخلد هل تجزون إ ل ا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك احق هو قل إ ي وربي إ ن ه لحق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 موسوعه مثقال النابلسي ر م ا للعلوم ا أصغر م ا ل ا س ل ا ب م ب ي ن ألا إن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 هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إ ن في ذلك ل آ ي ا ت لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني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 قل إ ن الذين يفتوون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم الينا نرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون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 قالوا يا رب لنفسي ا ت م ت بهذا الامر يَكُنْ أ ك ف ع ل ي ك م عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ ق ض و الله إ توكلت فان توليتم فما سالتكم من اجر ان اجري الا على الله وامرت ان اكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن ف اسماء ن ك الله ق الحسنى ثم بعثنا من بعده رسلا إ ل ى قومهم ف ج ا ؤ و ه م بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين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 من عندنا قالوا ان هذا لسحر مبين قال موسى اتقولون للحق لما جاءكم ا سحر هذا ولا يفلح الساحرون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 وقال موسى ربنا إ ن ك اتيت فرعون وملئه زينه و أ م و ا ل ا في ا ل ح ي ا ة الدنيا ربنا ليضله عن سبيلك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 م و ق د ع ص ي ت ه ا ل ن ت من ا ل م ف س د ي للعلوم ن الاسلاميه ك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 ان ربك يقضي بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون فان كنت في شك من ما أ ن ز ل ن ا إ ل ي ك ف ا س أ ل الذين يقرؤون الكتاب من قبل ك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين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 يكونوا مؤمنين وما كان لنفس ان تؤمن إ ل ا باذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعتدون قل انظروا ماذا في السماوات والارض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 واتبع ما يوحى إ ل ي ك واصبح حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين